إذن <تصفيق> أمام Thank you. Yeah. <laughs> الرسول وَالْمَلَكُ Why? Yeah. فَقَدْ <تصفيق> رَضِيَ اللَّهُ عَلِيمٌ مِّنِينَ إِذْ يُبَايْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أمين ذا دي أن Kiitos <tuh> وَسَفَا بِاللَّهِ شَيْبًا يَمَسُّنَهُمْ فِي سَوْرٍ وعلى <تصفيق> سوقه